الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في ذكر خبر الملا من بني إسرائيل الذين طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه في سبيل الله وأنه كان يظن فيهم أن يتراجعوا لما سألهم عن ذلك أبدو له الإصرار والثبات وما يجب هذا الانبعاث منهم ثم قال لهم نبيهم كما قال الله تبارك وتعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علي وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك أي أرسل لكم طالوت ملكا بناء على طلبكم أن نبعث لكم ملكا تقاتلون معه في سبيل الله فتحقق ذلك كما طلبتم فقال هؤلاء الملا معترضين على هذا الاختيار كيف يكون ملكا علينا وهو ليس بأهل لذلك باعتبار المعايير والمقاييس التي يقيسون الناس بها نحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال وكما ذكرنا سابقا أن من المفسرين وبمن ذلك على أخبار بني إسرائيل ولا يعول عليها أنه لم يكن من سبط الملوك كان الملك في بني إسرائيل في سبط قبيلة من قبائلهم وكانت قبائل بني إسرائيل كما هو معلوم ترجع إلى أولادي يعقوب عليه الصلاة والسلام فهذا لم يكن من ابناء الملوك فتعجبوا من ذلك واستنكروا واستنكفوا فقال لهم نبيهم إن الله اختاره عليكم وهو أعلم بأمور عباده وزاده سعة في العلم وقوة في الجسم والله له الملك كله يؤتيه من يشاء وهو واسع الفضل والعطاء عليم بأحوال الخلق وما يصلحهم لا يخفى عليه شيء فما عليكم إلا التسليم يؤخذ من هذه الآية من الفوائد والهدايات لقوله تبارك وتعالى وقال لهم نبيهم هناك قال بعد أن طلبوا منه أن يبعث لهم ملك قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا فلما ذكروا له ما يدل على ثباتهم قال لهم بعد ذلك في تفصيل بعد الإجمال فهذه الآية وقال لهم نبيهم فيها تفصيل لما سبق من الطلب والسؤال الذي وجه إليهم من قبل نبيهم يبين ما جرى وما كانوا عليه من التلكؤ والتراجع فكرر الفعل وقال فهذا ليس من جملة كلامه الأول وإنما هذا حديث آخر جاء بعد ذلك في البداية قال لهم "العسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا فكانت الحديث عن هذه القضية هل تثبتون على هذا المبدأ وهنا في إخبارهم عما تحقق لهم من مطلوبهم من بعث الملك فكرر الفعل ثانية وجاء التأكيد الخبر إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ودخلت قد على الفعل الماضي فذلك يدل على التحقيق ومن شأن الأخبار التي يحصل فيها التردد أو الشك عند السامع أن تؤكد بالمؤكدات فجاء التأكيد هنا بإن الذي هو بمنزلة إعادة الجملة مرتين إن الله لأنهم كانوا متشككين مترددين ولم يجد ذلك معهم أيضا فأبدوا المعارضة أن يكونوا له الملك علينا كيف يكون له الملك علينا فقال لهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده باستة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وهنا حينما يكون الأمر لربما محل معارضة من قبلي السامعين فإنه يحتاج إلى تأكيد ويحتاج إلى ذكر ما يحصل به الإقناع فذكر اصطفاء الله تبارك وتعالى له إن الله قد بعث لكم طالوتا ملكا فهذا اختيار من الله واصطفاء كما قال لهم بعد ذلك إن الله اصطفاه عليكم وذكر ما يؤهله لذلك من المقومات كما سيأتي وزاده بسطة في العلم والجسم فذكر لهم اختيار الله أولا وهذا ينبغي أن يقابل بالتسليم هذا ليس باجتهاد إنما اختاره صاحب الملك وهو أيضا العليم بخلقه ومن يصلح لهذا المطلوب ثم أيضا لم يضف ذلك إلى نفسه ما قال قد اخترت لكم طالوت هم قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال إن الله فأعاد وأسند ذلك إلى ربه تبارك وتعالى فدل على أنه وحي من الله ولم يكن باجتهاد من هذا النبي ثم ايضا يلاحظ هنا هذه الجمل التي خاطبهم بها الاصطفاء الإلهي ثم بقية المؤهلات البسطة في العلم والجسم وهذا البسطة في الجسم تعني طول القامة تداد القامة والقوة وذلك أيضا مع العلم كذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى يؤتي ملكه من يشاء فلا يحق لأحد أن يعترض عليه وهذا أيضا يرجع إلى حكمته جل جلاله وتقدست أسماؤه وهو واسع عليم فضله واسع يتفضل به على من يشاء وهو عليم بأحوال هؤلاء الخلق وما يصلح لهم القدح الذي حصل منهم أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه بناء على ماذا ولم يؤت ساعة من المال فجاء الرد بأن ذلك كان من قبيل الاصطفاء من الله تبارك وتعالى الاصطفاء المبني على الحكمة وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير فهذا اختيار بعد الخلق يختار مما خلق يختار للنبوة ويختار لي الملك ويختار لطاعته وعبادته ويختار لولايته والقرب منه إلى غير ذلك من أنواع الاختيار ثم إن هذه المعارضات أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعه من المال إلى آخره قادت إلى مزيد من البيان والإضاح فالحق حينما يعارض يزيده ذلك أضوحا فمعارضات هؤلاء زادت الأمر وضوحا فذكر ما له من المزايا والخصائص وذكر ما يتصل باختيار الله عز وجل وفضله وعطائه وجوده واصطفائه كل هذا حينما اعترضوا وجاءت هذه الأجوة ثم تأمل في هذا الجواب الذي أجابهم به نبيهم أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه فقال لهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم زاده بسطة في العلم والجسم فهذه خصائص من شأنها أن يسلم الناس قيادهم لمن اتصف بها القوة العلمية والقوة البدنية العملية كما قال الله تبارك وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الايدي والأبصار فجمع لهم بين القوتين وللأيدي يعني القوة قوة في طاعة الله وعبادته جهاد أعدائه تبليغ الدعوة فهم أصحاب جلد وقوه بالنهوض بأمر الله تبارك وتعالى وهم أيضا أصحاب بصائر عندهم من العلم ما يجتمع مع هذه القوة فتحصل القوتان القوة العلمية والقوة العملية وهذا هو الكمال قد يوجد عند الإنسان القوة في البدن ونحو ذلك لكن يكون كما قال الشاعر أجسام البغالي وأحلام العصافير والله تبارك وتعالى ذم المنافقين فقال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة فهم يتميزون بأجسام أقامات ولكن للأسف من غير أرواح أشباح بلا أرواح كأنهم خشب والخشب والألواح يضرب بها المثل في البلاده والغباء ونحو ذلك كأنهم خشب وأيضا مسندة يعني لا يقوم عليها سقف أو نحو ذلك وإنما هي عاله عبء على غيرها فما فائدة هذه الأجزاء فإذا وجد هذا وهذا هذا هو الكمال فالعلم والرأي مع القوة البدنية والعملية هذا الذي يحصل به كمال الولايات وإذا فقد شيء من ذلك كان نقصا في كماله ولهذا قالت تلك المرأة التي سقى لها ولأختها موسى صلى الله عليه وسلم قالت يا أبتي استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قوة البدن إضافة إلى الأمانة فهذا الجانب المادي وهذا يعني قوة المادية والجانب المعنوي الأمين الذي يحفظ المصالح ويحوطها ويرعاها وما أشبه ذلك وهكذا فهذا من الكمالات فهو بهذه المثابة أكمل علما وقامة وهذا يدل على ما يطلب في الولايات من العلم في كل شيء بحسبه يعني بحسب الولاية والقوة فيكون ذلك كمالا يعني لا ينظر إلى الصلاح فقط والتقوى وهذا قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بأنه إذا وجد من يكون فيه قوة للمسلمين وجلد وحسن تدبير سواء كان ذلك في إمارة الجيوش أو في الولايات واخر فيه صلاح تقوى لكنه ضعيف والقوي فيه فسق فيقول فسقه عليه وبلاؤه وقوته للمسلمين بلاؤه وقوته للمسلمين لكن هذا الإنسان الصالح التقي العابد إن لم يكن فيه قوة فذلك الضعف يعود إلى الأمة فصلاحه له لكنه ضعيف سيفشل ولهذا الناس ينبغي أنهم إذا أرادوا أن يرشحوا مثلا فيما يطلب منهم الترشيح فيه ما يبحثون عن التقي أو الصالح من غير نظر إلى الكمالات الأخرى هل يحسن هذا الجانب أو لا ما هي مؤهلاته ما هي خبراته كون إنسان من أهل الخير ومن أهل الصلاح هذا لا يكفي بل لا بد أن يكون له بصر في هذا الباب ومعرفة وعلم وقوة قوة العلمية والقوة العملية فبذلك تتحقق المصالح المرجوة كذلك لاحظ هذا السؤال الذي طلبوا بعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله صار بالنسبة إليهم من الأمور المستثقلة ولهذا قال الله عز وجل ايها الذين لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدا لكم فهذا في وقت التنزيل السؤال عن اشياء لم تحرم فتحرم بسببه او نحو ذلك بنو اسرائيل لما شددوا ان الله امركم ان تذبحوا بقره سالوا عن سنها ثم سالوا عن لونها ثم سالوا عن عملها هل عامله مدلله لا فجاء الجواب بما ضيق عليهم في أوصاف هذه البقرة حتى تعبوا في البحث عنها فبعض الأسئلة لربما تورث عواقب لا يحمدها السائل أو توقعه في حرج أنحو ذلك فليس معنى ذلك أن لا يتفقى في الدين لكن مقصود الأسئلة المتكلفة أو بعض الأسئلة في وقت التنزيل كذلك أيضا هنا قال والله يؤتي ملكه من يشاء فالملك لله عز وجل وحده وما بأيدي الناس من الملك إنما هو ملك لله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وهكذا من الأملاك التي بأيدي الناس ما يملكه الإنسان فالواقع أنه ملك لله عز وجل فينبغي أن يستعمله في مرضات الله وأن يقوم عليه بما يرضي ربه تبارك وتعالى وهكذا أيضا يؤخذ من هذه الآية أن الملك قد يأتي لمن لا يترقبه وهكذا سائر الولايات قد يصير الملك إلى إنسان لم يتوقعه فهذا إنما يكون باختيار الله عز وجل فهو الذي يهد الملك لمن يشاء وهكذا قد تصير إليه ولاية من الولايات لم يترقبها بينما آخر قد يتهالك ويبذل دينه وكل مستطاع من أجل أن يحصل شيئاً من الولايات ويؤتى بآخر لم يسعى لذلك ولم يطلبه ويوضع في هذا المكان وذلك الذي ما ترك شيئا يتوصل به إلى هذا المطلوب إلا فعله ومع ذلك لم يحصل له مراده وهكذا أيضاً فيما يمكن أن يقال في البسطة في العلم حيث قدمت على البسطة في الجسم زاده بسطة في العلم والجسم في اعتبار أن هذه الكمالات والفضاء المتفاوتة فلا شك أن البسطة في العلم أهم من البسطة في الجسم وكما سبق أنه إذا كان البسطة في الجسم لكن من غير علم ولا حزن تدبير ولا فيكون مثل هذا بغاية الضعف ولذلك انظر إلى البهايم من ذوات القامات الممتدة لم تكن متصفة لا بالعلم ولا بالعقل كان ذلك غير مغن عنها فالبسطة في العلم هي الأساس وإذا حصل معها البسطة في الجسم فهذا كمال وهذا كله من فضل الله تبارك وتعالى على عباده ويؤخذ من ذلك زيادة البسطة في العلم والجسم في هذا الاختيار أن مثل هذه الأمور لها أثر يعني حتى البسطة في الجسم فهو يقدر بذلك على تدبير أمور مملكته وكذلك أيضا الحرب وقيادة الجيوش ونحو ذلك هذا لأنهم يريدون القتال في سبيل الله وكذلك أيضا ذلك أعظم هيبة في نفوس الأعداء فالهيئة والصورة هذا أمر يراعى ويلاحظ ولا يغفل عنه يعني أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ما كانوا يعنون بشيء من المظاهر ينام في المسجد وينام تحت شجرة الجيل الذي كان فيه يقيس الأمور بمقاييس شرعية فهم لا يغترون بالمظاهر ولا يعضون بها وعلى طريقة العرب الأولين كانوا ينظرون إلى الحقائق وليس إلى الأشكال والصور وهذا هو الصحيح خذ بنص السيف واترك غمده ليست العبرة بالغمد العبرة ليست بالثياب وإنما ما تحت الثياب لكن عامة الخلق ليسوا كذلك تغيرت أحوال الناس ولهذا فإن من المهابه وإنفاذ أمر السلطان وعدم جراءة الناس عليه أن يكون من المظاهر ما يورث الهيبة في نفوس الناس في هيئته هو وكذلك ما يحتف به بحيث إذا جاء هؤلاء إلى هذا السلطان أو إلى القاضي أو نحو ذلك في موضعه في محله في مكتبه أو نحو هذا يقول له هيبة لينفذ حكمه لكن لو كان القاضي يجلس تحت شجرة مثلا أو عند عتبة بابه أو نحو ذلك لا الناس عليه أو كان في مكتب متواضع جدا يستطيلون عليه ولا يعبؤون به ويردون عليه نحو ذلك كما قال الحافظ بن القيم رحمه الله والناس أكثرهم فأهل مظاهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاصة الإنساني وكثير من الخلق لا ينظر إلا إلى, إلى ساعتك التي تلبسها وثيابك ومركبتك والمكتب الذي أنت فيه ونحو ذلك وهذه الولايات التي يراد لها النفاد لربما تكون المصلحة أن يكون ذلك في حال بحيث بمجرد يدخل الداخل يبدأ النبض عنده يرتفع على أساس كل هذه القرارات وهذه الأحكام وهذه لها نفاذ وإذا كان الناس في مثل زمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم فهنا بالمسجد يحكم بينهم أو فهذه أمور تراعة ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما ولي الخلافة أراد أن ينزع ما في مسجد جامع دمشق الذي بناه الأمويون كان على أعمدته وجدرانه من الفسيفساء وأشياء وأحجار كريمة وهذا لا يجوز وهم المخالفات البدع وإضاعة المال وفي نهي عن زخرفة المساجد فقيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله إن المسلمين بذلوا فيها أموال طائلة وقدم بها تجارهم من بلاد الروم يعني مكان بعيد هذه الزينات والحجار الكريمة وكذا فنزعها يعني إضاعة وإتلاف ونحو ذلك فأمر عمر رضي الله عنه بسترها بالستور على الأساس يغطي هذه الزخارف والأحجار الكريمة فبينما هم كذلك جاء عظيم من أهل ملتهم يعني رجل من كبار أهل الديانة النصرانية جاء من بلاد الروم فدخل الجامع فلما نظر بهره ذلك فقال إن هذا ينبغي أن يكون لأمة عظيمة لاحظ هذا الذي لفت نظر هذا الإنسان ينبغي أن يكون لأمة عظيمة فلما بلغ ذلك عمر ابن عبد العزيز رحمه الله آمر بتخليته وتركه أن لا يبع ستور دعوه يوقع الهيبة في نفوس هؤلاء الناس ولهذا يذكر أهل العلم أحيانا فيما يتعلق بالمركب واللباس ونحو ذلك إن كان لإغاضة أعداء الله فهذا أمر لا إشكال فيه أما إن كان للفخر والخيلاء والإصراف والتبذير فهذا لا يجوز فقد تكون بعض الأفعال والتصرفات ونحو ذلك من قبيل السياسة الشرعية والله تعالى أهلم والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم واسع في عطائه وفي جوده وفي ملكه وفي غناه ويعلم عليم يعلم أحوال الخلق ف. من لا يصل إليه شيء من ذلك إما من ولاية أو مال أو نحو ذلك لا يظن أنه نسي أو أن الخزائن قلت لا لا الله واسع ويعلم أحوال الخلق بالتفصيل ولا يفوته أحد ولا ينسى أحدا لكن لعلم وحكمة أعطى هذا ولم يعطي هذا فينبغي على العبد أن يرضى بما أعطاه الله عز وجل هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله